أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا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 لا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم قالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول اسْتَمِرُّوا وَظَفّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَفْكُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا